أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسم. تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن شأن ننزل عليهم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 ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي دنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم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 وفعلت فعلتك التي فعلت وأنتم من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الظالين ففررت منكم لما خفتكم فوَهَبَ لِي رَبِّ حُكْمَةً وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ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 قال لئن اتخلت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأتبئي إذ كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء لنبي قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحر فماذا تأمرون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 أجمعين، ثم أغرقنا الآخرين، إن في ذلك لا يهم، وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك له والعزيز الرحيم، واتلو عليهم نبأ الراين. إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَضَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذ تَدْعُونَ أَمْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا آَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ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 ولا تخزني يوم يبعثون يبعتون، ولا تخزني أو ما يبعتون، يوم لا ينفع مال ولا بنون، إلا من أتى الله بقلب سليم. وأزلفت الجنة للمتقين، وبرزت الجحيم للغافلين. وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ فَكُبَّ كُبُّوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ تَاللَّهِ إن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 Kata mereka: "Lainlah engkau yang tidak akan menjadi dari orang-orang yang beriman." Kata Tuhan: "Aku adalah orang yang beriman, maka aku akan menghantar mereka ke dalamnya." Kata mereka: "Kami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 وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ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 توم قوم عادون قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونا من المخرجين قال إني لعملكم من القائلين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجينا وأهلا أجمعين إلا عجوزا في الغابرين، ثم دمرنا الآخرين، وانطرنا عليهم نطر، فسأبطر المذرين. إن في ذلك لآية، وما كان أكثر المؤمنين. وإن ربك له والعزيز الرحيم.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 بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أن يمذن قلب ينقلب